وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِن أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَذَوَّ وَمَتَاعٍ إلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ لَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَالَ وَجَعَلَ لَكُم وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيُّكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيُّكُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُصْنِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ